الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتب نفيم إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصان الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إنهم كتاب لبرار لفي علين وما أدراك ما علينون كتاب مرقوم يشهده المطربون إن لبرار لفي نعيم على في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختابه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون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 ما هرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل تتوب الكفار ما كانوا يفعلون